لمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا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 بَيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِي الْلَّيْلَ فِي النَّهَارِ النَّهَارَ في الليل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 فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَامَ وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ المصير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 لو أن بينها وبينه أمدا بعيداً ويحذركم الله نفسه والله رؤوف والله رءوف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 ع الله والرسول فإن تولوا فإن الله, فإن الله لا يحب